السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع حديثنا ما زال ممتدا عن بني إسرائيل عن المسلمين بين التنحية والتمكين ومتى كانت التمكين وإلى متى استمر ومتى تمت التنحية سنستأنف الحديث عن هذا الموضوع لكن أريد أن أنوه تنويها مهما في بداية الحلقة وهو أن تردد القناة سوف يتغير من الواحد أربعة ألفين إلى التردد الجديد اللي هو 12.41 سبعة 12.407 على 27.500 عمودي على سبعمية على 27.500 عمودي مع بقائها على القمر الصناعي العرب سات على التردد 12.149 12.407 مية تسعة وأربعين شاء الله في خلال الحلقة ننوه مرة تانية عشان إلا حيشوفونا من نص الحلقة أو في آخرها نعود إلى موضوع حلقة اليوم من قصة الصراع وهو المسلمون بين التمكين والتنحية وهذه إن شاء الله رب العالمين الحلقة الأخيرة في موسى عليه السلام وبعدها ننتقل إلى جزيرة العرب وأنبياء جزيرة العرب وتاريخها منذ البداية ولكن هذا إن شاء الله في المرة المقبلة في البداية نرحب أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا اهلا وسهلاً أستاذنا الدكتور جمال مرحباً بكم سيد عشر دكتور جمال يعني احنا تحدثنا كثيراً عن سيدنا موسى ما شاء الله يعني صحبة سيدنا موسى كانت صحبة طيبة منذ مجموعة من الحلقات ويعلم الله يعني أني حزين اليوم ونحن نفارقه في هذه الحلقة لأنها كانت صحبة طيبة رأينا فيها صفات طيبة كثيرة لسيدنا موسى وتعلمنا منه دروسا كثيرة ولكن بداية نود أن نحدد المدى الزماني والمكاني لسيرة موسى عليه السلام بمعنى آخر متى كان التمكين ومتى كانت التنحية الحمد لله القائل ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واشهد أن قدوتنا ووسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شدة ودينها واحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فافتداء نحن لن نفارق موسى عليه السلام فنحن دائما نتواصل معه عبر كتاب الله سبحانه وتعالى وكتب التفسير وما كتبه علماء السلف ولكن حسبنا نحن نعطي اشارات لكي نربط المشاهد الكريم والمستمع الكريم بهذا الرهد الكريم الذين كان لهم شرف حمل رسالة الإنسلام إلى بني الإنسان على امتداد التاريخ البشرية و رحم الله صاحب الظلال حينما قال حسب انه يقيم بين القرآن وبين الناس كوبري لكي يعبر الناس مباشره الى القرآن واحنا حسبنا ان احنا بنعمل يعني كوبري يمكن الناس عبر صفحات التاريخ على التواصل مع هذا الرهط القدير الكريم الذي تناسته مناهج التعليم والمقررات الدراسيه في غالب بقاع الارض موسى عليه السلام الحقيقة يعني التمكين الذي تمكن له في منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد وكان له دور فاعل حتى عبر هو وإخوانه يعني هو كان يعني لما نقول يعني بت التمكين كان له تبعات وبنه إسرائيل كانوا يحملون التبعات ويقومون بأدائها مرة ويترخون مرات أخرى فكان بيبقى فيه ذنب وتوبة وعودة إلى أن يعني وصل الأمر بموسى عليه السلام أن خرج مع إخوانه باتجاه سيناء باتجاه بيت المقدس لتحريرها ممن غلب عليه طبعا قوم موسى خذلوا موسى عليه السلام لما جلنا مدخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أجباركم فتنقلبوا خاسرين وعاقب الله الجيل الجبان بالتيه لكن لم تنتهي هنا مرحلة التمكين ولم تنتهي سيرة موسى او القوم المسلمين الذين كانوا يتبعونه الى ارض التيه الى ربنا سبحانه وتعالى كتب التيه فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيه هنا في الارض وهلك الجيل الجبان ومات موسى لكن كان هناك الرديف اللويوش عبد النوم وهو من بني اسرائيل المسلمين وفي هذا التيه تربى ايضا جيل اخر من ابناء الاسلام هم الذين حملوا بقيادة يوشع بن نون مسؤولية تحرير بيت المختص وقيل الدكتور جمال أنه لم ينجوا من ابتيه إلا إثنان يوشع بن نون وشخص آخر وفيما عدا ذلك كلهم ماتوا لأنهم فضلوا أربعين سنة لا يعني لا. يذهبون من مكان إلى مكان يعني هو من قدر الله عز وجل أنا تذكر نبي صلى الله عليه وسلم لما في بعد أن رجع من لقاء الإسراء والمعراج و و وأوذي في الطائف ونزل جبريل عليه السلام يفوضه ملك الجمال بين يديك فأمره بما شئت وجاء ملك الجبل أطبقن عليهم الأخشبين إن شئت فقال اللهم يعني إجاء أهدقون فعسى الله أن يخرج من ظهور من يوحد الله رب العين وقد كان الدين الجبان أخرج الله من ظهور مش اتنين لأن يوشع بن نون قاد جموع المسلمين باتجاه بيت المخدس كما ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله إنه لا هو تبقى هو أعدى يعني ده كان الرديف الذي أعده موسى عليه السلام ويبدو بدليل أن بدليل موقفه مع سيدنا موسى عندما ذهب للقاء الخضر كان, كان هذا الصبي معه غلامه يوشع بن نون نعم فهذا أقول يعني اذا هنا ولد الجيل الجبان واللي كان موجود وتربى في كنف موسى عليه السلام وايضا في حضور يوشع ابن نون ولذلك جاء الوقت الذي قاد يوشع ابن نون المسلمين لتحرير بيت المقدس و و وقد كانت هذا الجيل ظل ممكن له في الارض التي بارك الله فيها العالمين كما قل بيت المقدس اللي هو الشام كلها وهنا أيضا لم تنتهي قصة الجيل المسلم الممكن له في الأرض ولكنهم امتحنوا هذا الجيل الذي حرر بيت المقدس امتحن بعدوان من الأشوريين ووقعت بيت المقدس في يد من سماهم القرآن الكريم جالوت وجنوده فقيد الله من بني إسرائيل داود وسليمان عليه وسلم طالوت أولا ثم داود يعني طالوت هو هم إذ قالوا لنبيه لهم لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبيه لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم الكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم قتالوا تولوا الا قليل منهم والله عليهم بالظالمين يبقى اذا دول الملا من بني اسرائيل من بعد موسى يعني نعم. ظلوا ممكن لهو في الأرض بالدليل انهم ذهبوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نعم. فتعين القائد ان الله قد جعل لكم ان الله جعل لكم طالوت ملكا نعم. فهنا حصل اعتراضات لكن في النهايه قال ان الله اصطفاكم عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله والسلام عليهم يعني اذا فيه أهو قائد من بني اسرائيل هو الذي خرج بجموع المسلمين اللي طبعا المؤكد مش يكونوا نشأوا فجأة لا. تربوا على هذه الارض المباركة او قريبا منها لانهم طردوا من ديارهم لا. حتى استقامت النبتة وخرج طالوت وكان في الصف معه داوود لسه غلام صغير يعني جزا يبدو انه داوود ولد في يعني ايه في, في, في جو هذه احنا بنقول لسه وكان شابا صغيرا وهو الذي قتل جالوت نعم يعني اذا المفروض ثم قامت خلافه اسلاميه على ارض بيت على ارض الشام وعاصمتها بيت المقدس وكان هناك تواصل مع أهل الجزيرة العربية في عهد ملكة سبا التي أسلمت مع سليمان الله رب العالمين no. يبقى إذن التمكين حاصل لبني no. إسرائيل واستمر دا... بعد ابن داود وهو سليمان عليه السلام نعم هو الفارق هنا بس عشان نحسب 12 قبل الميلاد موسى عليه السلام داود وسليمان في القرن العاشر قبل الميلاد يعني بين موسى وداود وسليمان حوالي ثلاثة قرون 300 سنة يعني الأمة لازال ممكن لها لكن تخطئ وتستغفر وتتوب فيغفر الله لها ويأخذ بيدها ثم تتابع بني إسرائيل ومنهم نبي الله زكريا ومنهم يحيا ومنهم مريم العذراء البتول ومنها خاتم أنبياء بني إسرائيل لهو عيسى عليه السلام ولم تنتهي مسيرة بني إسرائيل عند هذا الحد لأنهم تعرضوا هنا بقى يعني ما ربنا أخذ, أخذ الله فرعون وهامانه بسنة عامة لكن في المرحلة دي ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فكانوا يخطئون ويستغفرون لكن في مرحلة من المراحل كيما قال ربنا سبحانه وعلى الله عليه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفون بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويختلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عشان كده ربنا صلت عليهم اليونان والكلدانيين وصلت عليهم الرومان يعني إذا المفوض سبحانه وتعالى إذا المسيرة إذن دكتور جمال التمكين لم يكن دفعة واحدة ولكن مروا ما بين التمكين والتنحية فترات كثيرة ودرسنا من خلال موسى عليه السلام متى كان التمكين ومتى كانت التنحية ولم تكن هذه آخر التنحية ولكن بعدها تمكين آخر مع يوشع بن نون ثم كما تحددت حضرتك الآن هذه الفئة المستضعفة التي مكن الله لها هناك أرض مكن الله لهم عليها و و وجاءت في القرآن ما هذه الأرض وكيف بارك الله فيها الأرض ربنا نجيناه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليه فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها يدخل فيها مصر وتدخل فيها جزيرة العرب وتدخل فيها أرض الشام اللي هي الأرض المقدسة اللي هو أرض المسجد الأقصى no. ويدخل فيها أنا أعتقد أرض الرافدين وشرقا تمتد شرقا وغربا وشبه جزيرة الأناظور ال ال ال ال ال هذه الأرض التي بارك الله فيها إيه شكل البركة دي يعني البركة إنها منها معد أكثر للأنبياء ولكثرة خيراتها ولموقعها الاستراتيجي المهم فمثلا على أرض الشام ولد وبعث أنبياء يعني مهاجر إبراهيم ولوط عليهم السلام وإلى أرض سيناء كان يتحرك موسى عليه السلام ويلتقي برب العالمين لما لما, لما ربنا سبحانه وتدب ويلتقي به صن حوالي أربعين ذهب موسى ليلتقي برب العالمين عبر ال بعد أربعين يوم من الصيام نعم وأيضا لما عبد البنو إسرائيل العجل وطلب الله عز وجل من موسى أن يستحب سبعين من بني إسرائيل عشان يعتذروا عن هذه الجريمة استحبهم أيضا إلى سيناء إلى الطور إلى الجبل الذي رفع فوقهم كأنه ظل يعني أريد أن في هذا المكان الأرض التي داثى ابراهيم موسى عليه السلام وهو متجه الى مدين قبل الباسوا وهو جاي من مدين تلقى الرساله والتكليف سر البركه في هذه البقعه انها يعني مكان نزول الانبياء جميعا والرسل و... وايضا الرساله وايضا نزول التوراة والانجيل وايضا مصر لان كان فيها رسالات سماويه الشعب المصري انتسب الى ذريه النجيل من الاطفال مع موسى عليه السلام مع نوح عليه السلام كانت هي مقر بعثه يونس عليه السلام وايضا منها خرج المسلمون لتحرير بيت المقدس وايضا ارض الشام كانت مهبط اولا مهاجر نوط وابراهيم عليه السلام ومحل ميلاد عيسى إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبناء مم. ابن سلام وبقية الأنبياء التي نتكلمنا عنهم طيب و... هذه البركة عرفنا مبعثها وسببها ولكن ما الذي ينبني على هذه البركة في كل هذه البقعة سواء من بني إسرائيل او من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه أرض مقدرة يعني احنا فاتنا نتكلم أن الجزيرة الأراضي العربية اللي فيها حرم الله الآمن أرض المباركة بينبني عليها شيء بيانه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لا يجتمعوا في الجزيرة دينان هذه أرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين كأن بالله يقول يا أمة الإسلام أن الأرض المباركة دي اللي هي أرض الجزيرة وأرض الشام كلها وأرض مصر لأن دي كانت تشكل قلب العالم الإسلامي التفتيت الذي نراه الآن ده تفتيت بعد سايكس بيكو 1916 1917 بعد الحرب العالمية الأولى لكن هذه البقعة كانت تشكل قلب العالم الإسلامي ما كانش فيه حدود ولا سدود وكانت الرسالات السماوية تنتخل عبر هذه المنطقة كلها فالرسول الله سبحانه هذه الأرض المقدسة كأن رب العالمين بيقول لنا هذه الأرض المقدسة المباركة أرض النبوات هذه يجب أن تكون بمنأة عن قبضة لأن مقدسات المسلمين إليها يشدون الرحال ويتواصلون مع بعضهم البعض فلا يحل أن تكون في قبضة عدو مجرم أو أصحاب العقائد الفاسدة أو القتل أو سفاك الدماء لأن هذه أرض المباركة وأرض المقدسة وهذا مش... الكلام ينسحب على كل أرض مقدسة يعني ليس فقط أرض الجزيرة العربية ولكن أيضا بلاد الشام بما فيها القدس الآن ووجوب تحريرها ممن يدنسونها لك. نعم وعشان كده موسى قالوا دخلوا الأرض المقدسة التي كتب لكم يعني كتبها لكم يا مسلمين وكذلك جزيرة العرب وكذلك أرض الرافدين وكذلك أرض الرافدين اللي كان فيها رسالة يعني جزيرة العرب كان فيها وهود وصالح وشعيب وكان فيها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وكان فيها أصحاب الأخدود وكان فيها حديثة أيضا بلاد الشم كما قلنا كلها دي موطن الرسالة 25 رسالة بمناسبة هذه الرسالة دكتور جمال حتى نعرف العلاقة بين أنبياء الله جميعا وكيف أن المصدر واحد ما العلاقة بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو رسالة موسى عليه السلام الذي نتحدث عنه الآن ورسالة عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام يعني, هو يعني منذ قليل قرأت شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحين إليك وما صين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلا هو إيه دين الإسلام فجميعهم الشاركون في أنهم حملت رسالة السماء إلى أهل الأرض في مناطق مختلفة وكلها تدعو إلى الإسلام الذي يقوم على قاعدة التحوحيد اعبضوا الله ما لكم من إله غيره الفارق بين هذه الرسالات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وعشان كده نجد مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بعد كده فيها القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص ثم بيض رب العالمين في التوراة أيضا للعباية دا ولقد أخذ الله ميثاقة بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعذرتموهم وقردتم الله قردا حسنة لأكفرن عنكم سيئاتكم وليدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار لما نرجع للإنجيل وما كتب وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم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 ومن لم يحكم بما أنظر الله فأولئك هو الفاسقون إذن فهناك علاقة وثيقة لأنهم جميعا من مصدر واحد وكما قلنا ان الدين واحد ولكن التشريعات هي المختلفة أستاذ الحاجة بس معنا فاصل ونكمل الحديث بعده مشاهدين الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل حتى نكمل الحديث عن العلاقة بين أنبياء الله جميعا ثم نتحدث عن بعض الخروجات وبعض المصدرات الأشياء التي قام بها بني إسرائيل ومنها عبادة العجل فكنا قد أرجعناه للحديث عنه اليوم نتحدث عنه ان شاء الله لكن بعد الفاصل نلتقي بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد تحدثنا عن العلاقة بين أنبياء الله جميعا وكيف أن المصدر واحد ولكن التشريعات مختلفة وكان الحديث الآن عن تكملة هذه النقطة دكتور جمال العلاقة بين رسالة موسى عليه السلام وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهل بشرت التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم كما بشر به الإنجيل نعم يعني هو لاحظ هنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن القرآن وبعدنا تكلم أنزلنا التوراة وبعدين الإنجيل يأتي بعد ذلك قول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديهم من الكتاب ومهيمنا عليه من الشريع الخاتمة أو الرسالة الخاتمة محمد صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ما فيش اختلاف لكن مثلا كما قلنا الكل مفروض عليه الصلاة والكل مفروض عليه الصيام لكن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات بخمسين أجر موسى كان خمسون صلاة نعم يعني ف... لكن هو ده ال... الحجاب مفروض القتل حرامي الزنا حرامي في الحلال والحرام يعني فهل بشرت التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم يعني يقول رب العالمين سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هوا المفلحون ورد في الحديث عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن في أعرابي جاء إلى المدينة يبيع حلوبا لا. وقال يعني وذهب ليرى محمد صلى الله عليه وسلم فقال شاهدته بين أبي بكر وعمر يمشون حتى أتى على رجل جالس يقرأ التوراة رجل يهودي يعزي نفسه لابن يعني على حفة الموت فالرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام على اليهودي سؤالا استحلفه بالذي أنزل عليه التوراة هل تجدون صفتي ومخرجي عندكم في التوراة فقال اليهودي لا فقال الغلام وهو يعاني من حشية الموت انتقى الله قل والذي انزل التوراة انا لا صفتك ومخرجك في التوراة الله اشهد أن لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يعني اقيموا هذا الرجل و فالتو... فالتوراه... فالتوراة كالانجيل اعترفوا وبشروا برسوله وإذن عيسى في سورة الصف وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءوا من قالوا هذا الحروم المعنى كده واضح دكتور جميلات شكر الله لك نا. معنا مدام حنان من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله صلاح. انا بس أشارك في البرنامج بعد إذن حضرتك حضرتك أنا سنافت تعليق بتاع حضرتك أنه الأنبياء كلهم العلاقة بين الأنبياء كلهم وبين ما يطلقونه من ربنا سبحانه وتعالى تعليقا على الكلام ده هو بس أعيز أقول أنه قصة الصراع نفسها كاسم البرنامج تتعليق أنا ماش عارفة درأي يجوز أنه ربنا سبحانه وتعالى كان بيحط كل نبي من الأنبياء في صراع ليكون مؤهل للرسالة اللي هو يقوم بيها أو إلى الرسالة اللي هو مطلوب منه أنه هو يوصلها للأمة بتاعته حتى بالنسبة لنا احنا كالأشخاص العاديين أعتقد أنه أي حد فينا بيتحط في صراع معين فده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى آآ آآ لرد الفعل بتاعنا هيكون ازاي تجاه الفراع ده هو هل هنتصرف تجاهه بشكل يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا هنتصرف بشكل آآ آآ يبقى فيه اخطاء او يبقى نعم فيه نعم تعليق صغير على كلام حضرتك انه في علاقة من من ذلك الله شكر الله لك وطبعا الملحوظة طيبة ودكتور جمالي يعلق عليها حالة ان شاء الله مدام حنان بتقول أن يعني مدام الأنبياء المسألة واحدة والدين واحد وكذا ولكن هذه الفروق يبدو أنها من باب الابتلاء وحتى يكونوا مؤهلين لتوصيل رسالة الله سبحانه وتعالى تعليق حضرتك. يعني ليس أن ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن أعبضوا الله واجتلبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذنين بالإضافة إلى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والمثاق على بني آدم وهم في عالم الضر أنه خالقهم ورازقهم وصاحب الحق في وضع الشريعة والمنياج الذي يسيرون عليه وإذا أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك باؤنا من قبل وكنا ضرية بعدهم أفتهلكن بما فعل المبطلون يبدأ عهد الفترة ثم قل قل قد بعثنا في كل أمتنا رسولة مع تتابع الوقت فربنا سبحانه وتعالى كل ما اندرست معالم الدين وضعفت عقيدة الإيمان بالله واليوم والآخر في كان ربنا تعهد البشرية وتعهدهم بكام احنا نعرف بس 25 رسول من 315 رسول على نسخ موسى ويوسف وعيسى نعم. وداود وسليمان فإحنا عرفنا وربنا سبحانه وتعالى يقول كما قال محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمة يعني إذن ربنا بعث كل أمم الأرض أقيمت عليه الحجة عبر رسالات السماء وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت أمة الإسلام مسؤولة عن إبلاغ دعوة محمد إلى أهل الأرض جميعا وده اللي قام به المسلمون في عد بن أمي وبعد العباس نعم. يبقى إذن القضية ثم بعد ذلك مش اختلافات احنا برضو لكل نجعلنا منكم شرعة ومنهاجة الحلال والحرام يعني ايه والتكاليف التكاليف وشوف ربنا هنا والقتام فيها النفس بالنفس والعين بالحن ربنا بيقول لي ايها الذين امنوا محمد صلى الله عليه وسلم قتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى لكن الابتلاءات دي الوسيلة الربانية لاعداد اصحاب الدعوات لمواجهة التحديات في قصة الصراع نعم <تصفيق> يعني إذن الدرس المهم الذي ندركه أن, أن الصراع بين الحق والبعض مستمر ودائم ويدور حول القضية الكبرى اعبضوا الله ما لكم من إله غيره دي حولها يدور الصراع منذ أن بدأ في الملأة الأعدى حينما رفض إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام ورفض تنفيذ أمر الله عز وجل وبدأ في الأرض واستمر ولا زال مستمرا عشان ربنا كل انسان له تجربه خاصة يعني لا. كل نبي تجربة محمد صلى الله عليه وسلم نشكركم ولكن نعود إلى موسى عليه السلام والموقف الذي ذهب فيه لميقات ربه وترك قومه لأخيه هارون ولكنه أوصى هارون ببعض الوصايا فما وصايا موسى لهارون عليه السلام وهل استجاب بنو إسرائيل لهارون أم أنهم خرجوا عن الطوق يعني هو سيدنا موسى عليه السلام شيء طبيعي لانه ده القائد الامه والزعيم بتاعها لما بيخرج مش سخلف اخاه وقال له اصلح ولا تتبع سبيل المسيد اخلفني في في اهلي واصلح ولا تتبع سبيل المسيد يعني خلي بالك لانه عارف ان الناس داروا فيهم شويه ان يعني ايه انحرافات ف يعني بيحذره يعني ان يتمدى الافساد هو بين ظهرانيهم نعم وهل تمدى بالفعل اما انهم تجابوا لهذه طبعا هي المشكلة انهم بعد كده صنع لهم السامري عجلا له خوار نعم. ويعني و... و... و... و... وتعبدوا له موضوع هذا العجل دكتور جمال ورد فيه كلام كثير يعني نود ان نأخذ من حضرتك يعني الكلام الصافي الرائق فيه يعني مثلا في عجالة قيل ان هذا العجل جسد له خوار وأن كلمة جسد لا تطلق على شيء فيه روح أو فيه حياة وهذا الخوار هذا الصوت صوت البقر كان نتيجة لدخول الهواء من فتحه في فمه وخروجه من فتحه في دبري فكان يحدث هذا الصوت وفقط وما هو إلا جسد من الذهب وقيل إن هذا الخوار هو صوت حقيقي فقد دب في هذا العجل الروح وكيف دبت؟ أن السامري عندما رأى جبريل عليه السلام يركب حصانا وهذا الحصان كلما جرى أو وضع حافره في مكان نبت في هذا المكان الحياة أو دبت فيه الحياة فأخذ قبضة من أثر الرسول كما جاء في الآية أخذ قبضة من هذا التراب من, من موضع حافر الحصان الذي أركبه جبريل وألقاه على, على هذا الجسد فعادت فيه الحياة وأصبح الخوار خوارا حقيقيا أين الحقيقة في هذا الكلام؟ يعني هو بإيجاز هو كان عبارة عن صنم من الدهب صنم من الدهب مفرغ من الدبر إلى الفم وهذا يحدث, هو يحدث لكن لم يكن جسدا حيا ولا يوجد أثر صحيح على قدر علمي ومعلوماتي لا شيء يعني إيه الطراب من اللي درسه أولا درسه فرس جبريل عليه السلام هل هذا التراب يخلق ده الخالق هو الله والصانع ما. الله خالق كل شيء ما. ولكن نموذج ذلك سيدنا إبراهيم يعني هو حتى في نفس لم يروا أنه لا يكلهمهم ولا يرجع إليهم قولا يعني يعني يتجوابش مع الناس لا بيقولوا يطعمنا يطعمهم ويرزقنا يرزقهم ودي نفس ما حدث مع سيدنا إبراهيم لما قال ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين فسيدنا ابراهيم قال هل يسمعونكم تستدعون أو ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون فهو صنم لا ينفع ولا يضر والدليل على ذلك لكن جميع الاخبار التي يعني سمعتها هذه لا تصح هي مجرد ان صنع تمثال من الذهب وكان يتعبد اليه الناس هذا هو يعني الله خيرا عندما عاد موسى عليه السلام وسال أخاه هارون عما حدث ورأى موقف العبادة والعجل وكذا ألقى الألواح من يديه لما ألقاها وما الذي وجهه إلى هارون يعني سيدنا موسى وجه كلاما لقومه ووجه كلاما لهارون ووجه كلاما للسامري أولا لماذا بدأ بقومه يعني كان مثلا يبدأ بهذا الذي أضلهم لو السامري نعم يعني هو سيدنا نوح على فكرة سيدنا موسى, موسى عليه, عليه, عليه السلام علم بخبر فتنة السامري في موعده معه ان فتن قومك من بعدك واضله بالسامري طبعا كانت الالواح في يديه لكن من رحمة ربنا انه لم ي... لم تسقط اه لم تسقط متى سقطت لما جاء وعاين الموقف وشاف الناس بيتعبدون بعد ما ربنا اكرمهم ونجاهم من الى فرعون يا وذكرهم بذلك يا اخوان ايه اللي حصل لكم بعد ما ربنا أنعم عليكم بنعمة التوحيد وأنعم عليكم بنعمة الإنقاذ من فرعاوة نواها مانا فلذلك هو لما عين الموقف وقعت الألواح يقوله تحطمت فطبعا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلق على الخبر دي في التفسير وبيقرأ الآية دي وبيعلق محمد صلى الله عليه وسلم له تفسير بالمأسور قال إيه ليس المخبر كالمعاين نعم رحم الله أخي موسى وكما قالت العرب ليس رائن سمع أيوة مجرد نشاف المشهد نا. ولذلك أخذ برأسي أخي يجره إليه يعني, يعني إنك أنت قال يا ابن أمي لا تأخذ برأسي ولا بلحياتي لخشيته أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قبلي فطبعا جهس سأل السامريف فقال عشان كده دعا لي أن تقول لمساس يعني يعاقب حياته يعني كده مشرط في الأرض وهو يعني أصيب بمرض الهلوسة من إن صح التعبير وخيري يا دكتور هل, هل لا مساس دي معناها يعني لا تمس أحد ولا يمسك أحد يعني وكأنها عقوبة بالعزل أن يعزلها عزلاً اجتماعياً ويبتعد عن الناس وكذا ورد هذا لكنه أشوف سيئة أذكر أبو لهب أصيب بمرض العدسة ما كانش حد بيجرد منه لأنه مرض حتى ابنه لما مات دفنوه كانوا بيرموه بالبتاع اه قد يكون هذا العزل يعني التمريغ مجبر عليه بأنه أصيب بمرض ما فلا يستطيع ان يمس احد او يمسه احد وايضا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له و ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم يعني بني اسرائيل نتيجه عشان قيامهم شوف يتعبدون الى العجل وبعد هذه بعد المشوار الطويل مع التوحيد والانضباط مع اوامر الله وما وشريعته ف... فإذا أعوز أقول هنا في انحرافات لكن سرعان هذا عندما رأى موسى هذا الموقف وغضب ألقى الألواح بعد كده ال ال القرآن يعلمنا بعد ذلك أنه لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة اولا عندما أخذ الألواح موسى عليه السلام آه طلب آه من ربيه طلبات ما هذه الطلبات طلب من ربيه طلبات لأن سيدنا موسى لما قرأ قال له يا ربي يعني في أمة يعني مشكورة في القرآن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحض على الخير يا ربي اجعلها أمتي فقال له رب العالمين كما ورد في التفسير هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم حاجة تانية أنه قال له يا ربي لما عرف وقرأ أن في الأول الآخرون من أتباع الرسل هم الذين اول من يدخلون الجنة قبل غيرهم من أصحاب الرسالات الأخرى نعم فقال رب اجعلني اجعلها أمتي يعني أمة موسى عليه السلام فقال رب العالمين إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلك أيضا النبي الأمي الذين النبي طبعا نسخة موسى حامل لواء الشفاعة وهو حامل لواء الشفاعة يعني لما نجرى حديث الشفاعة أنه جعل الله سبحانه وتعالى بأمره لمحرم صلى الله عليه وسلم وكان هو خاتم واختار موسى قومه سبعين رجلا قومه هنا يقول أهل اللغة منصوبة على نزع الخافض أي واختار موسى من قومه سبعين رجل لما اختارهم وأين ذهبوا إيه موقف اختيار السبعين رجل أستاذنك ناخد إياه بعد الفاصل شهداء الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل واختار موسى قومه سبعين رجلا أي واختار موسى من قومه سبعين رجلا لماذا اختارهم موسى عليه السلام وإلى أين ذهب وما الموقف الذي اختار فيه هؤلاء السبعين أيها دكتور جمال لماذا مثلا لأن الله سبحانه وتعالى لما أخذوا العجل لما عبدوا العجل فطلب من موسى أن يأتيه بسبعين علماء بني إسرائيل لكي يعتذر عن فعلته لأنه ده طبعا شرك بالله عز وجل نعم فموسى طبعا يقول في وردة التفسير أنهم صاموا وتطيبوا وتطهروا هذه المقابلة العظيمة فلما ذهبوا إلى مع موسى عليه السلام شاهدوا موقف عجيب طبعا حينما كان يقف موسى عليه السلام ليتلقى الخطاب من الله عز وجل يقولوا كان التخشاه صحابة عظيمة تحجز به عن حوله ثم يغشاه بعد ذلك نور لا تطيق الأعين فبانوا إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام إن ربنا يسمعهم الكلام بالتكاليف اللي هو افعل كذا ولا تفعل كذا ما. فسأل الله عز وجل إنه يعني يسمع, يسمع يسمع فتعدوها بعد ذلك قالوا أرنا الله جهرة فخذتهم الصاعقة وهم ينظروا ربنا عشان رحمة تنبيه. فسيدنا موسى لما هلك السبعون من العلبات بني إسرائيل قال يا رب زي ما ورد في الكتاب الواء اختار موسى سبعين رجلا لمقاتنا فلما أخذتهم الرشفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتأبدي بها من تشاء فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين يعني هروح أقول لهم بني إسرائيل أقول لهم علمائكم ماتوا فربنا سبحانه وتعالى يعني إيه من عليهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم إيه تشكرون فربنا سبحانه وتعالى هنا أحياهم مرة ثانية نعم مرة... طبعا عقبهم ربنا سبحانه. ولكن بعد هذا السياق دكتور جمال الله تعالى هددهم بشيء عندما رفع عليهم الجبل وكانه ظل من الموقف الذي حدث فيه هذا التهديد وفي هذا التهديد أيضا كانوا بأني مع موسى عليه السلام وأمروا خذوا ما أتيناكم بقوة لكن هم جميل أخرى سمعنا وعصينا استأذن حكنا أن نكمل الحديث عن تهديد الله لهم ولكن معنا نجوة من مصر السلام عليكم عليكم السلام شكرا, يا س... يا س... شكرا على البرنامج الجميل ده السلاشر ربنا أخليك يا فني وعايزين لو سمحت معرف موعيد الإعادة حال وبرضه ينفع أن أقدم معاد البرنامج الله تعالى نعم عندي لقى لو سمحت تسألي يا رسول أشرف للدكتور جمال اتفضل كنت عايزة أسأل عن قتل بني اسرائيل لأبنائهم فمن هؤلاء الأنبياء اللي قتلوهم بني إسرائيل آه. وكمان عايزة أعرف من النبي اللي جاء بعد سيدنا موسى عليه السلام حاضر شكر الله لك المداخلة والمشاركة وإن شاء الله دي تري مدام نجوى تسال عن قد ان بنو اسرائيل قتلوا انبياءهم فمن هؤلاء الانبياء الذين قتلوا ومن النبي الذي جاء بعد موسى عليه السلام يعني هو زكريا عليه السلام قتلوه ويحيى ايضا يعني هو كانت الارض المقدسه تحت الاحتلال الرومي ويعني في بغي يعني يعني قدم راسه يحيى ابن زكريا قربان الله يعني فهما دول الاثنين النبيين اللي, اللي, اللي نعرف عنهم انهما قتلهما بنو اسرائيل في طبعا اخرون لكن ما فيش احاديث يعني او اخبار يعني نقدر موثقه نذكر لكم يكفي ان ربنا قال ويقتلنا النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم مقرلتم وانتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتغترون وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم باسم العدوان وان ياتكم صارته فهدوهم محرم افتؤمنون بعض الكتاب تظلمون بعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في حيات الدنيا ويوم تردون يردون اشد عذاب وما الله بغافل عما تعملون فالمان واضح دكتور جزاك الله خيرا نعود الى تهديد الله لهم بموقف الجبل يعني ايه واذ الجبل فوقهم كانه ظله وهو ربنا سيدنا موسى بدأ يقول لهم ربنا سبحانه إن أنزلنا التوراة في هودان ونوف بقى يذكرهم بالتكاليف يعني يقول لهم ربنا أنزل التوراة المفروض يقولوا سمعنا وقطعنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتبعها ولا نعم. تتبعها والذين اللي يعلموا لا بتكلمش دي الإحرافات ولكن موسى قالوا سمعنا وقطعنا يعني الصراع مش بس بين نوح بين موسى وفرعون وهامان وجودا ولكن بينه وبين قولنا داخل الصف المسلم نعم. ودي موجودة الآن يعني المفروض ر ربنا يقول ثم جاءناك على شريعه من امر فاتبعها ولا تتبعه والذين لا يعلمون هتجد كتاب كل دهازي خلاص انتهى عصره ده في تخلفنا مش موجود في هذا نعم. يعني عشان ما نعاتبش على بني اسرائيل المسلمين انا بتكلم لا علاقه بين اسرائيل النبي المسلم والكيان الصهيوني الذي انتحل هذا الاسم لا علاقه مطلقه فاذا هنا سيدنا موسى قال لهم ربنا أنزل التوراة خذوا ما اتيناكم بقول. قلوا سمعنا وطعنا قالوا سمعنا وعصينا نعم. نعم. احنا ادينا التفاصيل فما كان من موسى يعني يقول لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى لما وجد الجدل وذي يقوله كان يقول الشيخ الغزائر وأنهم قوم غلاظوا الرقبة ما ما يعني إيه فلذلك يعني أصروا فهو ربنا أمر الملكة فرفعت الجبل رفعت الجبل التور فوقها يقولوا الحينما عائلوا الجبل يقال أن الجبل كان مرفوعا في الكنان نعم السماء. رفع نعم. فوق رؤوسهم كما ورد في كتاب الله عز وجل نرقنا جبقى فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به هنا يلاحظ أن بني إسرائيل ما بين حلف الجبل رفع ففعلا يقال أنه سجدوا على الحاجب الأيسر ونظر بعينه اليمنى يعني ايه يعني ساجد على العين اليسرى على الحاجب الايسر اه كانه هو خايف الا لا يا يعني, يعني. يعني فظنوا فقالوا طبعا تحت الضغط قالوا سمعنا وقطعنا اذا يعني, يعني هم سبحانه يعني الله لكن لكن خلي بالك هنا النموذج الله عز وجل يريد ان يعلمنا هؤلاء بني اسرائيل اللي قال عنهم اني فضلتكم على العالمين الذين مكن الله لهم في الأرض وأورثناهم الأرض التي أورثناهم وأورثنا قبل مسائل رقال الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وكانت لهم الإمامة يأتي يوم من الأيام يبتدوا ويعترضوا ليه؟ لأن النفس الإنسانية أستاذ أشرف جبلت على النسيان والجدل وكمان في نفس الوقت أنا بقول في اللحظة اللي تم التمكين فيها لبني إسرائيل بدأت العدة التنازلي للانحراف عن الإسلام ودي أعتقد إيه لأنه وأرد أن ليس بعد التمام والكمال إلا النقصان لا. عشان كده لما نزل قوله الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة يقولوا بك عمر بن الخطاب لا. فقالوا بتبقي ليه قال ليس بعد الكمال إلا النقصار ولما نازل قول الله تعالى في فتح مكة إذا جاء نصر الله للفتح ورأية الناس يقولون يا في دين الأفواجة فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كنت أتوابه قال هذا نعي نبيكم إليكم عايز الصلاة والسلام إذن بني إسرائيل في قمة التمكين لما نقول بين التمكين والتنحية في اللاحظة اللي كان التمكين بدأ يحصل التفلت بالتجدريج لغاية ما حصل التفلت الكامل من أنواع التفلت دكتور جمال هذه القرية التي كانت حاضرة البحر ابتلاها الله ابتلاء غريبا من نوع خاص يعني نود إلقاء الضوء على هذا الابتلاء اللي هو أصحاب السفت اللي هما الناس كانوا يعني يوم لا يثبتون لا تأتيهم حتاهم يعني هما كانوا صيادين بيصارت. صيادين بيصدر <تصفيق> السماء فكان عندهم الحتان دي يعني سمك ايه ايه ايه يأتي فأراد الشخصة. الله أن يختبرهم يعني انهم, ايه أنهم منعهم من الصيد يوم السبت فكانوا ينصبون الشباك خذ يعني منعهم من الصيد يوم السبت, يوم السبت فكان السبت السبت. يوم السبت الممنوعون فيه كان هو الذي يأتي فيه السبت على ده يوم للطاعات والعبادات عاوزي فرقم زي وحنا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ده وقت طاعه نعم no. فاذا خدست وانتشر في الأرض no. فهو يبدو ان كانوا في يوم السبت ده ما بينشغلوش بالطاعات فربنا سبحانه وتعالى اراد ان ايه يعودهم فقال لهم ممنوع الصيد يوم السبت ده يوم طع ده يوم عباده no. طبعا لان طبعا الكلام احنا جزوه ده اسلوبنا احنا بس عشان نقرب المعنى للسيده مشاء no. فطبعا وجدوا الله طيب يوم السبت طيب ما فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعه يوم الخميس يوم يعني في الايام بحيث أنه ييجي السبت يدخل السمك الشباك فيوم في الأحد يأخذونه فكانوا يتحايلون على أمر الله عز وجل يحتالون نعم لمخالفة أمر الله عز وجل مخالفة أمر الله وطبعا ده يترتب عليه غضب من الله عز وجل وبالفعل كان, كان غضب الله عليهم وابتلهم ب أيوة لكن موقف المجتمع هنا بقى هنا قصة الصراع المجتمع كله مهدد ما ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلوا منكم خاصة ان اذا رأيت الرجل يعني اذا رايت يخ يهاب أن يقول للظالم يا ظالم فقدت ان ام اذا رايتها تهاب تقاب ان تقول للظالم يا ظالم فقد تودي عنها فهنا كان لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الايجابيه فناس قال لهم يا جماعه يعني انتوا بتعملوا كده ليه ده بتعرضوا نفسكم للخطر ف القطاع الاخر اللي هو الثاني من الناس قالوا لما تعيذون قوما الله ملكم أو معذبهم عذابا أليمة دولها عقبهم عقبهم فجاب الناس الإيجابيون اللي بيأمرهم معروفة عن ننكر قالوا معذرة إلى ربكم احنا بنعذر إلى ربنا لازم ننبههم لو اخذوا على ايديهم لا نادم انهم خايفين العقاب يشمعنهم جميعا فاللي حصل بالضبط وقع العقاب يقول ربنا سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازي وفي الحته بقى <تصفيق> نقطه المسخ دي يا يعني برده يعني لم لم تسلم من الاقاويل فقد قيل فيها قرد وخنازير حقيقيين وقيل ليس من الضروره ان يكونوا حقيقيين ولكن الواحد منهم على وجهه مسخ كده يعني احنا دلوقتي لما نشوف حتى اليهود بنقول ان, إن دا فلان ده شبه القرد وفلان ده شبه الخنزير فهل هل هي من هذا القبيل ان شكلهم وزي احنا بنقول فاء سحنتهم كده سحنت خنزير ولا كانوا خنزير حقيقيين لا هو اللي هو الحيوان كونوا قرادة خاسئين مش خنزير يعني مم. هم كونوا قرادة خاسئين يعني هو موسخوا قرادة ورده طبعا في التفسير لمقرأة في التفسير طبعا هو في المجموعة الصيادين دولة لما واقع العذاب كانوا في موضع من المدينة أو في, جزء في مدينة مستقلة في جوار في الحتة اللي عندي إيلات موضحها كما وردها ورد في كتب التفسير اللي هي موق... مو... اللي موقع إيلات الآن اللي هو بالقربة من بحر القلزم هي دي المدينة بتاعتهم اللي هي موقعها اللي هي اللي, هي اللي فيها القرية اللي كان فيها الصيادين نعم فراحوا ويخبطوا عليهم محطش بيرد فنظروا إليهم من أعلى فهجدوا أنه بقردة فتحوا البيبان ودخلوا ال... ال... ال... ال... ال... ال... الناس معرفوش يميزوا بين كلهم بقردة نعم فلكن بداوا يتع يعني عرفوه بيسمعون لكن كانوا يقولوا يشموا الناس فيعرفوا اهاليهم فالمهم يعني اذا مسخ قرده وشاهدوهم كما اخبر القران الكريم قوله خسره راحوا يتعرفوا عليهم الشيء الذي يلفت النظر انه هذه القريه اللي مسخت قرده يقولوا ولكن أنس لا انسى في فقط كنت سمعت اذاعه اجنبيه اعتقد لعلها اذاعه لندن وانا ما سمعتش فيها الكثير لكن هو خبر ان الاكتشافات الاثرية وجدت ان في قرية فيها مقبرة لمجموعة كبيرة من القردة طبعا لحن ما كانش ساعتها يعني يعني بيدون المسائل دي فإذا الدراسات الاثرية الحديثة تثبت حادثة المسخ هذا لكن حتى لو لم تثبتها الله سبحانه وتعالى صادق يعني هو الحق سبحانه وتعالى الحق من ربك فلك ذاك اخيرا يبقى نقطه اخيره في مسألة بني اسرائيل عندما قال اذ قال موسى لقوميه قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجله فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إيه إيه التوبة احنا نعرفها إحنا يعني عندنا احنا التوبة بتاعتنا احنا اني بقول توبتوا الى الله وندمتوا على ما فعلتوا وعزمتوا عزما اكيدا اللي هو شروط التوبة ان اقلع عن الذنب واندم عليه واعزم الا اعود اليه مرة ثانية وان كان امرا يتعلق بالعباد ارد الحقوق الى اصحابها شروط التوبة التي نعرفها ولكن هل توبة بن اسرائيل كانت بقتل النفس يعني ال ال الذي تاب هذا يخطل نفسه حكم الرد ايه شوف لان لا حل ده امرئ مسلم الا باحد ثلاثه نعم السيب والزاني والنفس بالنفس والمتارك لدينه المفارق للجماعه فدول عمل من اعمال الشركه اهو فكان بس الله سبحانه وتعالى يريد ان يطهرهم ذلك خير لكم عندي. فتابع عليكم انه آآ آآ ثم نعم فتابع عليكم انه عليكم إن هو التواب الرحيم ايوه رحمه لما راح بني اسرائيل واعتذروا لله عز وجل عن هذه الحاجة السلام يعني هل, هل التوبة بهذا الشكل القوي يعني يعني في كتب التفسير تقول ان ال الصالح يقتل ال الطالح فيطهره ويطهر نفسه فمعنى كذا ويعني بعض الكتب ايضا تقول يعني كان الاخ يقتل اخاه طواعية و ولكن هذه يعني اعوز اقول كلمات تقال لكن ليس لها سند ما هو فاقتلوا أنفسكم. أنفسكم يعني هل يقتل نفسه هو الذي يقتل نفسه أم أن واحدا يقتل الآخر ما الذي يفهم من اقتلوا أنفسكم زالكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم هو يعني يعني هنا... طب هل هذه المشقة في, في التوبة نتيجة لأنهم يعني قالوا سمعنا وعطينا مرات كثيرة ومر يعبدون العجل ومره يقولون ارنا الله جهره ومره يقولون سمعنا وعصينا نعم يعني يعني اللي كثرت ذنوبهم وجدلهم ده مش بس ويقتلون الانبياء غير حق ذلك معصى وكان يعتدون نعم لعن الذين كفروا ده مش بس كده ويجي وقت من الاوقات لعن الذين كفروا بالاسرائيل على ايد سيدنا عيسى زي معصى وكانوا لا يتناهون عن المنكر ان يعني لعظم جرمهم كانت التوبة بهذا الشكل الشاق على نفوسهم نعم وأظن نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني نحمد الله ونسجد له شكرا أن كانت التوبة بهذا اليسر وهذه السهولة نعم و... لكن هي... هو نحن خاصة نحن نتكلم عن قصة الصراع في... في أواخر هذا الجزء من قصة الصراع إن, إن الصراع داخل النفس البشرية أشق من الصراع يعني لم يبقى فيه طرفين متصارعين بين حق وباطل لكن ده انسان مسلم وفي داخله يعتمل يعني الصراع بين الخير والشر no. ويبقى أحيانا إنسان بيفلت عشان كده ربنا جاء في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين وفاشتالتهم عن ديني no. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عشان يكفينا هذا ال... استعينه بالصبر والصلاة والطعاط والذكر والاستغفار والتوبة ودائما يعني اللي يكون في معية الله عز وجل عشان يفلت على وكان يقول للسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب أبصرف قلبي على... إلى طاعتك والسلم قال الناس ما بين مبتلا ف... ومعافا فاحمد الله على العافية وخال صلى الله عليه وسلم جد إن الإيمان, ان الإيمان إن لا يخلق في القلب كما يخلق الثوب نعم فجددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيمان رسول قال قولوا لا إله إلا الله فإذا الإيمان لا يزيد ينقص نعم أستاذنا يا جمال لأن وقت الحلقة خلص ولكن لأن هذه الحلقة الأخيرة من قصة صراع مع موسى عليه السلام وزي ما حكي قلت إحنا نحن لا نودعه لأننا معه كلما قرأنا القرآن فهو مذكور تقريبا في 34 سورة من القرآن مم. يعني قصة موسى مبسوطة في القرآن من قرأ القرآن وجد موسى عليه السلام ولكن على الأقل في قصة الصراع نحن نودعه ويعني زي ما بيقوله وعز الفراق على الأحبة بعدما كانت لقاءات الأحبة مغنمة ففي نهاية الحديث عن موسى عليه السلام إيه الكلمة اللي حيث تحب توجيهها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كدرس وعلى مبارزة ونحط لحتها خطوط حمر كثيرة من سيرة موسى عليه السلام في نصف دقيقة معذرة لأنه الوقت تنتهي يعني سأل الفضيل ابن عياد رجلا قال كم أتت عليك قال ستون سنة قال إذا أنت منذ ستين سنة تقطع الطريقة إلى ربك توشك أن تبلغ لا. فقال الرجل إن لله وإن إليه راجعون قال هل تعرف معنى إن الله وإليه راجعون قال نعم من علم أنه إلى الله راجع فلعلم أنه بين يدي الله موقوف ومن يعلم أنه بين يدي الله موقوف فليعد لكل سؤال جوابه فنحن قال تابو من حلف يا فضيل قال أن تحسن فيما بقي غفر الله لك ما مضى وحفظك فيما بقى أنا كل لأمة محمد لإخوانا الذين شاهدوا هذا البرنامج حاسبوا أنفسكم في ضوء ما استمعتم إليه وشاهدتمه وما تعيشون معه في كتاب الله في... لأن الأمة كلها تعيش مع كتاب ربها لكن أنا عاوز أقول حاسبوا أنفسكم في ضوء سيرة مش بس موسى عليه السلام سيرة الأنبياء والمرسلين و... وانظروا أين أنتم أين أنتم من التكاليف الشرعية وأين أنتم من الأخطاء التي وقع فيها السابقون ولازلنا نقع فيها هل من توبة توبوا إلى الله توبة النصوح سأكون الله خيرا يعني هذا أجمل كلام نختم به هذه الحلقة ونختم أيضا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا العطاء وهذه الأوقات وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام وقبل ان نختم بنعتذر لاخواننا المتصلين لان لسه في كنترول بيقولوا دلوقتي ان في اتصالات جايه ولكن للاسف وقت الحلقه انتهى فبنعتذر لحضراتكم ان شاء الله نستقبل اتصالاتكم في الحلقات المقبله ان شاء الله رب العالمين حتى وان كنتم تسالون عن موسى عليه السلام سوف نستقبل هذه الاتصالات وأما الان ف يعني هذا الحين نستودعكم الله دينكم وخواتيم اعمالكم وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع نستأنف فيها الحديث إن شاء الله رب العالمين عن تاريخ الجزيرة العربية في ضوء الرسالات السماوية إلى هذا الحين لكم مني أطلب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>